طهر الى القدس من بعد الذل وذل العار بسلاح الحق البتري سنحرر ارض الاحرار ونعيد الطهر الى القدس من بعد الذل وذل العار من بعد الذل وذل